بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبر أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون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 فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاةَ عَلَيْكُمْ إِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِهِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّاتٍ ويجعل لَكُمْ أَنْهَارًا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 خسارة، ومكروا مكرًا كبرًا، وقالوا لا تدر النار هتكم، ولا تدر النودوء، ولا سواع، ولا يغوث ويعقوق ونسر، وقد أضلوا كثيرًا، ولا تجد الضار مين إلا غلًا مما خطين. أغرقوا فأدخلوا نارا لم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذر يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا ربغثري وري والدي ورمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبع.